Let's yeah. go. و جابلي ونعم نعم ضاق الدين يتيم و يجفو فكس عاش حالي و نصيب إلهم قطع إلهم قطع عاتبت الهوى ما مريتي من طاح اللي وری هر شیلک و کل لحظه شمور کل لحظه شمور ليفقد عزو تا ساهمك للقلب ويوم، ما أمشي بريحته، ما أشوف الدروب، ما أشوف الدروب. جاف حتى الدمى، جاف حتى الدمى، من بعدك سريت أمشي وانفجر، عش ما أسد ظني، طقي يا ظني. حرقات القلوب مو حرق العبيد هو يفرجك شات من صاطي السبيل من صاطي السبيل. Yeah Whoa And cham gas <laughs> They're